Book 2.30. Felethuun Ravintolassa kaksi. Filmatam, etnein. Fi al matam, etnein. Appelsiinimehu, kiitos. أريد واحد عصير تفاح. من فضلك واحد عصير تفاح. ليمسا <تصفيق> كيتوس. أريد واحد عصير ليمون. من فضلك واحد عصير ليمون. طماطماه <تصفيق> كيتوس. <تصفيق> أريد واحد عصير طماطم. من فضلك واحد عصير طماطم. أريد كأس نبيذ أحمر. من فضلك كأس نبيذ أحمر. أريد كأس نبيذ أبيض. من فضلك كأس نبيذ أبيض. أريد قنينة شامبانيا. من فضلك قنينة شامبانيا. بدك كالاستا. هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ بدك كنادر ليهاستا. هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ بدك كسيان ليهاستا. هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ هل ويسن يطين إلمن لها؟ أريد شيئا بدون لحم. من فضلك شيء بدون لحم. هل ويسن قصفي سواه تهدر؟ أريد طبقة خضروات مشكّلة. من فضلك طبق خضروات مشكّلة. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل. هل تحبه مع الأرز؟ هل تحبه مع الأرز؟ هل تحبه هل تحبه مع الماكارونا؟ هل تحبه مع الماكارونا؟ هل هل تحبه مع البطاطس؟ هل تحبه مع البطاطس؟ تماي مايستو من لا يعجبني طعمه. لا يعجبني طعمه. Ruoka on kylmää. A taamu bärid. Taam bärid. En tilannut tätä. Lem atlub hävää. Mä hävää. Webbisivuiltamme 2de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.